بسم الله الرحمن الرحيم حميم تزل الكتاب. من لا إله الحكيم إن في السماوات والأرض وفي خلقكم وما يبش من ذا وقت لا في الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض ثم انتيها فاحيا بالامر طاردت موتها وانت في الرياحها. ك آيات الله لوله عليك بالحق أبي أي حديث بعد الله وآ ويل لكل أفاك أثين يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر تكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا مِنْ تَخَوُّفٍ من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا هم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات لهم لهم عذاب من الجل أليم الله الذي Or البحر foul le bar Ro létatgéel من فضله confi guvé am وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ يَرْجُونَ قُل لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ ما يَرْجُونَ أَيَامَ اللَّهِ ضموا بما كانوا يكسبون. من عامل صالح فلنفسه، ومن أساء. وَلَنقَضِيَنَّ آيَاتِنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لِكِتَابٍ وَالْحُكْمِ مَنْعُ النُّبُوَّةِ وَأَرْسَفْنَا قَوْمًا مِنْ قَوْمٍ صلناهم على العالمين، وآتيناهم بينات من الأم. فَمَا كَانَ لَهُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُ الْمُنذِرُ مُبْدِيًا دَيْنًا ربك يقضي بينهم يوما لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء والله هو الذي هذا القين الذين جت كالذين آمنوا وعملوا صالحات نجعلهم كالذين وَفِي أَرْضِ الْحَقِّ وَلِتُجْزَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اَثَرُ أَي تَمَنَّى تَنَاوَتْ إِلَاهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعث الله أفلا تذكرون وقالوا ما وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يظن وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ رمض <تصفيق> وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ فِي جَنَّةٍ قُلُوبُهُمْ مَلْئَتْ فاليوم تجدون ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي لا عليكم فَفَرَضُوا مُعْتِقَةً قَوْمًا. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَسَتُكْذِبُونَ قُلْ رَيْفَكُم فِيهَا قُلْ ثُمَّ مَن نَّذَرِ قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين وبدى شَيْئًا شيئات ما عملوا وقيل اليوم من ساكم كما نفيتهم لما تقدم آيات الله هزوا وغرق الحياة الدنيا فاليوم لا يُؤم. رَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ